عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فان قد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن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 من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يُلْقِ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ يَوْمَهُ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ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 وَاذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَذِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَغَمِيمٍ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقبلون بشيء ان الله هو السميع البصير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 فَلَمَّا جَاءهُ بِالْحَقِ مِنْ عِندِنَا قَالُ قُتِلُ أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحِيُّوا لِسَائِهِمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ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 لِمتَكَبِّرٍ لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الحِسَابِ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ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 كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وقال في الرعول يا هامان بن لي صرح لعلي أبلغ الأسباب. أسباب السماوات فأطنع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع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 الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفينهم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم. وأفوّض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يغرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول وَفَاءَ قُولَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في نار جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فدعوا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 فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان فَإِنْ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُم بِبَالِغِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيئ قليلاً ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذي إن يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. Allah الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلك الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فان ما تفكون كذلك يقف كل الذين كانوا بايات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء اذنا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 فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي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 ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُهُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ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 إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون ثم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 ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ودخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإنما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك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 وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ ما كانوا يكسبون، فلما جاءتهم رسولهم بالبينات فرحوا بما عذهم من العلم، فرحوا بما عذهم من العلم وحق بهم. ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بحسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فَلَمْ يَكُوا يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدَ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَهُنَالِكَ الْكَافِرُونَ